قال جعلم على خزائِن الأض إنِّ حَفيظٌ عَم وَكذَِكَ مكَّ لوسُ فَ فِي الأرضيةَ بَوء مِنْهاَا حثُ يَشاء نُصيبُ بررحْمَتِنا منَن نَّشاءُ وَلا نُظيعُ أأَجر المُحْسنين وَلا أجرُ الآخرةِ خَر للَّذِينَ آملوا وَكوا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ بِالْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا على يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَأْسَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قالوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ قالوا تَاللَّهِ لَقَدَ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما آذى الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا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 وما شهدنا إلا بِمَا علنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي لي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وَتَولَّ عَنْهُم وَقالَا يَا أَسَفَعَ لا يُوسُفَ بَغضطْعَلَهُ مِن الْ الخُصْنِفَهُ كَضم قالوا تَ اللَّ تَفْتَأُ تذكُرُ يُوسفَ حتىَ تَكُونَ حَرَضًا أَْ تَكَ للَهَادِكين قال إنماَا أَشْكُوبَّ وَحُصْنِي إلَى الله وَعلموا منِنَ اللَّ مَا لا تعلمون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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتفي ويصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آفرك الله علينا وإن كنا لخاطئين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 وَوكَأّ مِ آيَتِر فيِي السمهَوَاتِ والالأَض يَمرُرغونَ عليهلَْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعربون وَماَا يُؤْمنِوا أَأكثرَرهُم بالِاللهِ إلا وَهُمْ مُشِْكُون أَفَأمِنوا أَ تَأْثِيَهُم غاشةٌ مِنْ عذاَابِ اللهَّهِ أَوْ تَأتِيَهُ السَّاعةُ بَغْتَةً وَهُم لا يَشعرون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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وَجَعَلَ فيها رواسي وألهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاهرات وجنات من أعلاد وزرع ونخيل صنوال وغير صنوال يسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا طرابا أئنا لفي خلق جديد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 وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد هو الذي يريكم البرق خوفا وصمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة مِنْ خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءا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 والذين صدروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويضرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الداغ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أماب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب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 والذين آتيناهم الكتاب يطرحون بما أنزل إليك ومن الأحساب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى بِإِذْنِ بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغميز حميم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وَثَمُودَ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفوالهم وَقَالُوا إِنَّ كفرَ ما أُرسلتم به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا أَوْلَ تُرْسِلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا خُذِ الْأَمْرُ الله اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَبْتُمُونِي مِنَ الْقَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويبذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلونها وبئس القرار وَجَعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً إِنْ أَرادَ اللَّهُ بِضُرٍّ لَّا بُدَّ مِنْهُ وَلَا شِفَاءٌ لَهُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا وَلَا يُشْرِكْ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 وَقَالَ إِنَّهُمْ نَعْلَمُ أَنَّكَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ رَأْيِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْحَرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ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 مَا كَادَ مَكْرُهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كان مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الجبال فلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَمَا رَزَقَ الرَّحْمَنُ وَمَا كَذَّبَ بِالْآخِرَةِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ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 صدق الله العظيم